بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعلم السنة في المنشورة لاعتقاد الطائفة السمادية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقفنا بالحديث عند السؤال ما دليل شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دليل شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب او ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الاجابه قال قول الله تعالى من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتن حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقول الله تعالى والله يعلم انك لرسوله وغيرها من الايات يعني هذه الايات وغيرها هو او فيها الدليل على إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي الدليل على وجوب هذه الشهادة شهادة, محمد أو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدليل في القرآن في هذه الآيات بل وفي السنة في كلامه صلى الله عليه وسلم اما قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم فان الله سبحانه وتعالى امتن سبحانه وتعالى على المؤمنين وعلى الناس بان بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا الى العالمين منهم اي من هؤلاء الذين ترب فيهم وعاش فيهم وكان منهم نسبا ولم يكن غريبا ولم يكن من جنس آخر كالملائكة أو نحو ذلك إنما كان منهم صلى الله عليه وسلم فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسولهم قال لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا من أنفسهم يكلوا عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والمقصود هنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان من العرب صلوات الله وسلامه عليه منهم بل كان من أشرف الناس في العرب فنسبهم صلى الله عليه وسلم منتد في العرب حتى ينحدر الى نبي الله اسماعيل عليه السلام فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال ان الله اصطفى من ولدي ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولدي اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم او كما قال صلى الله عليه وسلم فالله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رسولا وفي الايه الاخرى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيها كذلك اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته صلى الله عليه وسلم إذ أن الله بعثه رسولا لقد جاءكم رسول فأرسل الله عز وجل محمدا رسولا للناس وهذا يثبت أو هذه الآية تثبت ذلك وكذلك قول الله تعالى والله يعلم إنك لرسول وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان الكلام أيضا له في الخطاب بشأن المنافقين فذكر الله عز وجل له كذلك أنه يثبت له رسالته ولا يحتاج الأمر إلى إثباتها من المنافقين فإنهم يكذبون في ذلك لا يضرك يا رسول الله انت رزونه لك ذلك في القران والادله كثيره كما ذكر المصنف رحمه الله وغيرها من الايات ولعل من ذلك ايضا بل والله اعلم لعل من اظهر الايات في القران التي تشهد برساله محمد صلى الله عليه وسلم هي قول الله فعله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم إلى آخر الايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد الله عز وجل له اسما ووصفا فيشهد أنه رسوله وأنه هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يعني قل لهم يا نبينا أنك رسول من عند الله تعالى بل أنت رسول الله تعالى للخلق اجمعين أو للناس اجمعين فما من نبي بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يدعو قومه أو نبيا لقومه والخلاف في موسى عليه السلام هل تجاوز ذلك إلى الجن أم لا والظاهر أنه عم الجن الذين كانوا في زمانه وبني إسرائيل, وبني إسرائيل فإن الله عز وجل ذكر في سورة الأحقاف ما يشهد لذلك قال الله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما خذي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وهذا هو الشرط فقال بعض العلماء الطائفه من العلماء ان هذا فيه دليل على ان موسى كان له ايضا وظيفه في دعوه الجنه والله اعلم اما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله بل وهو رسول الله الى الناس كافه رسول الله الى الناس كافه يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالم كله فهذه الآيات وغيرها من الآيات يدل على شهادة محمد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ويثبت الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال في السؤال التالي قال ما معنى شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الذي سبق ما الدليل على, أن محمدًا صلى على شهادة ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله قال ما معنى شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال السابق كان الكلام عن إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم وأن لازم ذلك الشهادة, الشهادة له بالرسال أنه يلزم من ذلك أن, يشهد أن تشهد له بالرسال فإذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ذلك أن تشهد له بالرسال أما السؤال هذا الذي بعده ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو معناها وإلا فربما ينطقها من لا يعرف معناها فلا تثبت له ولا تنفعه كما هو الكلام في شهادة التوحيد فمن نطقها غير عارف بمعناها ولا عالم بمقتضاه فإنها لا تنفعه في الآخرة نعم. قال ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله قال في الجواب قال هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدهم ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فيجب تصديقه في جميع ما اخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرب من حرام والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما عن نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم لهم وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ به البلاغ المبين وترك أمته على المحدث البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله تعالى هذا كلام المصنف رحمه الله في جوابه على هذا السؤال ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو التصديق الجازي أي تصديق أي الإيمان بلا شك بلا شك تصديق بلا شك من صميم القلب المواطئ لقول اللسان الموافق لقول اللسان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله عبده ورسوله لاحظ الشبه في شروط صحة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك شروط صحة الشهادة لله عز وجل بوحدانيته فكما سبق في شروط صحة الشهادة لله تعالى بالتوحيد أنه يلزم من العبد أن ينطق ذلك بلسانه وينطق ذلك كذلك بقلبه وكذلك أن ينطق ذلك بلسانه وأن يواطئ ذلك كذلك عمل قلبه أن يواطئ ذلك كذلك عمل قلبه يبقى لو تذكرون كده شروط صحة لا اله الا الله اللي هي الإيمان قول اللسان وعمل اللسان مش كده وقول القلب وعمل القلب والجوارح كذلك إنه يقول بلسانه أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كذلك بقلبه أشهد أن محمدا رسول الله وإلا فالمنافقون قالوها لسانا ولم يقولها بقلوبهم اذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن لرسول الله والله يعلم انك لرسولهم والله يَشْهَدُوهَا أَمْنَ المنافقين إِنَّ المنافقين لَكَابِينَ فهذه الآيات فيها دليل على أن المنافقين إنما نطقوها بألسنتهم وما نطقوها بقلوبهم وما نطقوها بقلوبهم ولذلك ما نفعت هذه الشهادة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللساء بأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس إلى كافة الناس وذلك ايضا من مما يجب أن يفهم عند إقرارك بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فاليهود منهم طائفة أقر برسالته طيب قليلا أقر برسالته لكن قالوا هو رسول له العرب قالوا نعلم أنه هو الذي جاء في كتابنا ولكن هو رسول له العرب وليس لكل الناس ولذلك فإن من معاني أو مما تشتملهم الشهادة في معناها أن تعلم أنها تتضمن إثباتا رساله محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافه كذلك انسهم وجنهم اي ارسل الى الانس والجن صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فيجب تصديقه في جميع ما اخبر به من انباء ما قد سبق واخبار ما سيأتي يجب كذلك في إثباتك للشهاده ومعرفتك لمعناها أن تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أو تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما اخبر به في جميع ما أخبر من أنباء ما قد سبق في الأمم السابقة لما حدثنا عنها سواء في سنته أو فيما جاء به فيما أوحى الله عز وجل إليه به وهو القران القرآن حدثنا عن الامم السابقه ومن مثال ذلك في كلامه هو صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم كان في من كان قبلها. هذا خبر ما قبلا واخبر ما سيأتي اخبار ما سياتي يعني ماذا علامات الساعه المستقبليه منها والاخبار المستقبليه عموما التي اطلعه الله عز وجل عليها وإلا فعلم الغيب وعلم المستقبل لا يعلمه إلا الله لكن أطلعه الله عز وجل على بعض ذلك من باب التأيين. نعم قال وفيما أحمل من حلال وحرم من حرام يعني كذلك من معاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحل ما جاء به من حلال وأن تحرم ما حرم أو جاء به من أمور حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه وهذا يشهد له قول الله عز وجل في القرآن وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر ايضا من معاني شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع سنته وان تلتزم شريعته ويشهد لذلك قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتجروا يحذركم الله قال مع الرضا بما قضى والتسليم لهم مع الرضا بما قضى والتسليم لهم والتسليم لهم يعني بما قضى الله ورسوله كذلك ان ترضى بما قضى الله ورسوله وتسلم لما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلى مما يشهد لذلك قول الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمره وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله الا ان يقولوا سمعنا وأطح تسليم ورضا لما قضاه الله سبحانه وتعالى وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطهنا فقد غوى وهذا لأن عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه غواية وانحراف قال لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ به البلاغ المبين وترك أمته على المحدة البيضاء أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله حتى أكمل به الدين و. بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ كل هذه معاني لكلمة محمد رسول الله معاني يلزم أن تأتي بها لتثبت أنك تقر بهذه الكلمة وهي أنك تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يتوفى الله حتى اكمل به الدين وبلغ به البلاغ المبين وترك أمته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها أي ترك الأمة وقد اكتمل الدين وكما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول في الناس وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضي الله عنه الذين يعلمون مع هذه الكلمة حق المعنى قالوا نشهد أنك قد بلغت واديت ونصحت إذن فشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقتدي كل هذه المعاني ما معنى شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أو شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله هذه المعاني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والاقرار له بذلك لسانا وقلبا ثم كذلك التزام هذه المعاني في حقه انقياد تسليم له ولما جاء به صلى الله عليه وسلم من حلال وحرام وامتثال وانقياد لما جاء به من الاوامر وكذلك طاعته صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الدين وما نقص أو كتم شيئا من كلام الله عز وجل ولا دين الله عز وجل الذي أمر أن يبلغه صلى الله عليه وسلم ثم قال في السؤال الذي بعده ما شروط شهادة أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله. وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ هذا سؤال مهم. هذا سؤال مهم. ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ حقيقا هذا السؤال مشتمل على مسألتين مسألة الأولى ما شروط شهادة أمن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنك دققت النظر ستجد أن نفس الشروط للشهادة الأولى هي نفس الشروط للشهادة الثانية لذلك قال المصنف في الجواب قال قد قدمنا لك أن العبد لا يبخل في الدين إلا بهتين الشهادتين هو أجاب عن مسألة الثانية أولاً، وأنهما متلازمتان الشهادتان متلازمتان فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى يعني يقول قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهتين الشهادتين. لا يصح دين من شهد لله بالتوحيد وأنكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم لا تصح او لا يصح ايمانهم لو قال اشهد ان لا اله الا الله لكني لا اشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بي الرساله هذا لا ينفعهم هذا الايمان وان قال ان الله واحد لا شريك له ووحده واثبت له ما يعني له سبحانه لكن انكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع هذا الإيمان لماذا لأن الله عز وجل أمر بابتباعه والإيمان به على سنة الرسل السابقين وجاءت به البشارات والأمارات والعلامات والإرهاصات الكثيرة التي تدل على أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالشهادة الأولى وكذب بالشهادة الثانية فلا انفع ذلك قال. لا يدخل في الدين إلا بهتين الشهادتين وأنت ربما تجد أن هناك من الناس من أسلم ونطق الشهادة الأولى وقبلها منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو قال يوم قال الناس ذلك قبل منه. فعلى سبيل المثال مثلا الرجل الذي قتله أسامة قتله اسامه رضي الله عنه الرجل الذي قتله اسامه بن زيد رضي الله عنه وهذا لما كان هذا الرجل يعني يبذي المسلمين ايذاء شديدا فتتبعه اسامه حتى ادركه فلما علاه بالسيف قال الرجل اشهد أن لا اله الا الله فقتله اسامه فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة أو كلمة النحوة هذا محمول على من لم يعرف عنه التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من الممكن أن يقبل ممن أراد الإسلام افتداء أن يشهد التوحيد نثبت له الإسلام ابتداء ثم نقول له اشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن دل حاله وهو يشهد بالشهادة الأولى أو عرف عنه أنه كان مكذبا لمحمد صلى الله عليه وسلم أو كان ممن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور يلزم أن ينطق وأن يثبت شهاده أو الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم مع شهادة التوحيد شهادة التوحيد قال فشروط الشهادة الأولى هي شروط, شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى كما أنها شروط في الأولى فشروط الأولى لا إله إلا الله أن ينطقها العبد بلسانه وأن يقر ذلك به قلبه. كذلك أن ينطق العبد شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بلسانه ويقرها كذلك به كذلك أيضا يعمل لمقتضى إثبات أو ذكره أو بمقتضى قوله وشهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يعمل بذلك بلسانه وكذلك يعمل بذلك بجوارحه فيعمل برسانه يعني بالنبي صلى الله ويتكلم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له وكذلك أيضا جوارحه تقبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل به ولذلك فإنه لا ينفع إنسان أن يشهد الشهادة الأولى ويترك الشهادة الثانية كذلك لا ينفعه أن يشهد الشهادة الأولى ويأتي بالشهادة الثانية ناقصة كان يقولها بلسانه فقط من غير أن يعتقل ما تعنيه وما تضمنته فشهادته أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتدي أن تعلم في إجمال لما سبق شهادة الله شهادة أن شهاده شهادة لا إله إلا الله وهي الشهادة الأولى هي الغارب والشهادة الثانية هي الوسيلة فلا إله إلا الله هي الغارب ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أو الشهادة, الشهادة هي الوسيلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى الله وليس هناك طريق آخر ولذلك فلا بد لمن شهد الشهادتين ان يعلم ذلك ان لا اله الا الله هي غايه ما جاء لأجله الانسان في هذه الحياه الدنيا وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى وان كلاهما متلازمه لا يصلح ان ياتي بواحده واترك الاخرى ولذلك هذا يدل على أهمية شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف على هذا القدر إلى السؤال الذي بعده في المرة القادمة إن شاء الله تعالى طول قولي هذا الله